بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم 124. هدى ورحمة للمحسنين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 111. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرٌ كَأَلْمٍ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أُدْنِيهِ وَقَرَنٍ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها 113. وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وبث فيها من كل دابة وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَايِ مَا فَأَبْتَنَى فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَا ذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِه وَمَا كَفَر فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْظُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ 111. إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير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 يا بني يا إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض حبة من خردل فتكم في صخرة أو في أو في بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحى إن الله لا يحب كل مختال فخور 111. واقصد في مشيك واقضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 112. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وَمِنَ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 118. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أو كَانَ كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيب، وَمَن يُسلِم وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوَثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَا كَثَرَ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ 122. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور 123. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 124. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا الله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 والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم 122. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير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 ذَلِكَ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير 122. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله بيريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور